وليس المراد أول من أسلم من جميع الناس كما بينه تعالى بآيات كثيرة تدل على وجود المسلمين قبل وجوده صلى الله عليه وسلم ووجود أمته كقوله عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقوله عن يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين وقوله يحكم بها النبيون الذين أسلموا وقوله عن لوط وأهله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير أشار تعالى بقوله هنا فهو على كل شيء قدير بعد قوله وإن يمسسك بخير إلى أن فضله وعطائه الجزيل لا يقدر أحد على رده عمن أراده له تعالى كما صرح بذلك في قوله وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء الآية قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ صرح في هذه الآية الكريمة بأنه صلى الله عليه وسلم منذر لكل من بلغه هذا القرآن العظيم كائنا من كان ويفهم من الآية أن الإنذار به عام لكل من بلغه وأن كل من بلغه ولم يؤمن به فهو في النار وهو كذلك أما عموم إنذاره لكل من بلغه فقد دلت عليه آيات أخر أيضا كقوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقوله وما أرسلناك إلا كافة للناس وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وعما دخول من لم يؤمن به النار فقد صرح به تعالى في قوله ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وعما من لم تبلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فله حكم أهل الفتره الذين لم يأتهم رسول والله تعالى أعلم قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون هذه الآية الكريمة تدل على أن الله جل وعلا الذي أحاط علمه بكل موجود ومعدوم يعلم المعدوم الذي سبق في الأزل أنه لا يكون لو وجد كيف يكون لأنه يعلم أن رد الكفار يوم القيامة إلى الدنيا مرة أخرى لا يكون ويعلم هذا الرد الذي لا يكون لو وقع كيف يكون كما صرح به بقوله ولو ردوا لعادوا لمنه عنه وإنهم لكاذبون وهذا المعنى جاء مصرحا به في آيات أخرى فمن ذلك أنه تعالى سبق في علمه أن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لا يخرجون إليها معه صلى الله عليه وسلم والله ثبطهم عنها لحكمه كما صرح به في قوله ولكن كره الله بعدهم فثبطهم الايه وهو يعلم هذا الخروج الذي لا يكون لو وقع كيف يكون كما صرح به تعالى في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا الايه ومن الايات الداله على المعنى المذكور قوله تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون الآية صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأنه يعلم أن رسوله صلى الله عليه وسلم يحزنه ما يقوله الكفار من تكذيبه صلى الله عليه وسلم وقد نهاه تعالى عن هذا الحزن المفرط في مواضع أخرى، كقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات الآية وقوله فلا تأسى على القوم الكافرين وقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقوله لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين والباخع هو المهلك نفسه ومنه قول غيلان بن عقبة على أي هذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر وقوله لعلك باخع في الآيتين يراد به النهي عن ذلك ونظيره لعلك تارك بعض ما يحى إليك أي لا تهلك نفسك حزنا عليهم في الأول ولا تترك بعض ما يحى في الثاني قوله تعالى والموتى يبعثهم الله الايه قال جمهور علماء التفسير المراد بالموتى في هذه الايه الكفار وتدل لذلك ايات من كتاب الله كقوله تعالى او كان ميتا فاحييناه الايه وقوله وما يستوي الاحياء ولا الاموات وقوله وما انت بمسمع من في القبور الى غير ذلك من الايات قوله تعالى قل إن الله قادر على ان ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ذكر في هذه الآية الكريمة أنه قادر على تنزيل الآية التي اقترحها الكفار على رسوله وأشار لحكمة عدم إنزالها بقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون وبين في موضع آخر أن حكمة عدم إنزالها أنها لو أنزلت ولم يؤمنوا بها لنزل بهم العذاب العاجل كما وقع بقوم صالح لما اقترحوا عليه اخراج ناقه عشراء وبراء جوفاء من صخره صماء فاخرجها الله لهم منها بقدرته ومشيئته فعقروها وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا فاهلكهم الله دفعه واحده بعذاب استئصال وذلك في قوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وبين في مواضع أخر أنه لا داعي إلى ما اقترحوا من الآيات لأنه أنزل عليهم آية أعظم من جميع الآيات التي اقترحوها وتلك الآية هي القرآن العظيم وذلك في قوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فإن جل وعلا عليهم عدم الاكتفاء بهذا الكتاب عن الآيات المقترحة يدل على أنه أعظم وأفخم من كل آية وهو كذلك ألا ترى أنه آية واضحة ومعجزة باهرة أعجزت جميع أهل الأرض وهي باقية تتردد في آذان الخلق غضة طرية حتى يأتي أمر الله بخلاف غيره من معجزات الرسل صلوات الله عليهم وسلامه فإنها كلها مضت وانقضت قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون الآية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن المشركين إذا أتاهم عذاب من الله أو أتتهم الساعة أخلصوا الدعاء الذي هو مخ العبادة لله وحده ونسوا ما كانوا يشركون به لعلمهم أنه لا يكشف الكروب إلا الله وحده جل وعلا ولم يبين هنا أيضا إذا كشف عنهم العذاب هل يستمرون على إخلاصهم أو يرجعون إلى كفرهم وشركهم ولكنه بين كل ذلك في مواضع أخرى فبين أن العذاب الدنيوي الذي يحملهم على الإخلاص وهو نزول الكروب التي يخاف من نزلت به الهلاك كأن البحر عليهم وتلتطم امواجه ويغلب على ظنهم أنهم سيغرقون فيه إن لم يخلصوا الدعاء لله وحده كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق وقوله وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه وقوله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين إلى غير ذلك من الآيات وبيّن أنه إذا كشف الله عنهم ذلك الكرب رجعوا إلى ما كانوا عليه من الشرك في مواضع كثيرة كقوله فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وقوله فلما نجاهم إلى البر اذا هم يشركون وقوله قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون وقوله فلما انجاهم اذا هم يبغون في الأرض بغير الحق إلا غير ذلك من الآيات وبيّن تعالى أن رجوعهم للشرك بعد أن نجاهم الله من الغرق من شدة جهلهم وعماهم لأنه قادر على أن يهلكهم في البر كقدرته على إهلاكهم في البحر وقادر على أن يعيدهم في البحر مرة أخرى ويهلكهم فيه بالغرق فجرأتهم عليه إذا وصلوا البر لا وجه لها لأنها من جهلهم وضلالهم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 استودعك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته